What is that? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ Ben opromsi فإوت غومس ح خائث فأَ غ ق لم ق غما م للنجنس ح خلَ يج that. <laughs> الله وَاسْمَع وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمَ الْفَاسِقِينَ